يا بَيْوَى مِنْ الله إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَאَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْ أَلَّا حِينَ يَسْتَعْشَوْنَ يَأْبَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يعلمون.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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وَكَانَ عرشه على الماء يبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلتم إنكم مبعوثون من بعد فَإِنْ يَقُولُ لَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولُنَّ مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَنَ إِن أَخْفَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَّا أُمَّةً مَّعْدُودَةً لَّا مَا يَحْزِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ منا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً أَبْعَدَ بِهَا وَأَمْسَكَهُ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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضًا مِّنْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ معه مَلَكٌ إِنَّمَا أنت وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَحُولُونَ افْتَرَوْهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وإن لم يستجيبوا لكم فعلموا أنما أزل بعلم الله فعلموا أنما أزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في الآثرة إلا النار وَحَثِقًا مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لوَفِي إلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا لوَفِي إلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئكَ الَّذينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وحبط مَا صَلَعُوا فِيهَا وَبَاقِرٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَلَاهَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ وَيَتْلُو هُشَامٌ مِنْهُ وَمَنْ قَبْلَهُ كِتَابٌ مُسَائِمًا وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ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 هم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقينك الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أ فلا تذكرون ولقد أرسلنا نوح إلى قومه إني لكم نذير مبين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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك تتبعك وما نراك تتبعك إلا الذين هم أراذلنا بعد يروان وما نرى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنتوا على بينة من وَآتَانِي وأتاني وأتاني رحمة من عبده فعميت عليكم. فعُمِيَت عَلَيْكُمْ أَنْ أُلزِمُكُمُهَا وَأَنْ تُمْلَهَا كَبِرُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمَلَذِينَ آمَنُوا إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراك قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرطهم أ فلا ولا أقول لك عندي خزائن الله ولا لا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعيركم لي يأتيهم الله خيراً الله أعلم بما فعل خصهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجد لنا فأتنا بما تعذنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم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 وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْلَىٰ نَوَاهِينَا وَوَحِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرُوا عَلَيْهِمْ لَأُمَمٌ مِنْ قَوْمِهِمْ سَخِرُوا مِن قال إيا تَسْخَرُوا منا فَإِنَّا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحيل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وخاغ التنور قل نحمل, فيها قل نحمل فيها من كل له جيلثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليهم خول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرىها ومرساه إن ربي لغفور رحيم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 يا بني اغكموا معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعسعني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعين وذيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وَأَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَن تَأْحَكُمُ الْحَكِيمِينَ قَالَ يَا نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْذُرُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح احبب بسلام منا وبركة عليك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 إن أنتم إلا مستكبرون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فقرني أفلا تعقلون وَاَنْ قَوْمِي اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُنْزِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ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 ولما جاء أمرنا نجينا هذو والذين آمنوا نجينا هذو والذين آمنوا معه برحمتنا ونجيناهم من عذاب غليظ.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 قومه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 وفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني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 ولا تمسوها بسنوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَيُخْزِي الْيَوْمَ إِذْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ذيارهم جاثمين كأن لم يظلوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم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 اتصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفه قالوا لا تخف اننا ارسلنا الى قوم نق وامراته قائمه فبح كتف بشرناها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 الرحيم الحليم اولا هم منيب ان ابراهيم لحليم اولا منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتَيَهُمْ عَذَابٌ غَيْرَ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لْقَوْمٍ سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هم أقهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيف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 إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها جعلنا سافلها عليها سافلها وأنطرنا عليها حجارة مية مَسُوَّمَةً عند ربك وما هي من الظَّالِمِينَ ببعيد وإلى مدين عَلَىٰ أَصْحَابِ قال يا قوم حَاصِبًا الله قَالُوا ادْخُلُوا الْقَرْيَةَ وَلَا تَخَافُوا سَوْءًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ مِنْ وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أنوالنا ما نشاء إنك لألت الحليم العزيز قال يا قوم أرأيت إن كنت على بينة من ربي ورزقني من عرز حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح مستقعت وما توفيقي إلا بالله.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 وَإِنَّ لَنَغَاكَ فِي نَا ضَعِيفاً وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنَا تَعْلَينَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَغْهُتِي أَعْزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ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 سوف تعلمون سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزه ومن هو كاذب وارتقوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ من مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بَعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعْدَ ثَمُودَ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 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله عن شيء لما, لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآثرة ذلك يوم مجموع له ذلك يوم مجمع الناس، وذلك يوم مشهود، وما نأخره إلا فالذين شقوا ففي النار, ففي النار لهم فيها زفير وشريق قالبين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد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 فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهن نصيبهم غير من ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه بريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تقضوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار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 ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْخُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُوبَةَ يَتِينَ يَنْهَونَ عَنِ الْفَسَادِ يَنْهَونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَجَئنا مِنْهُمْ وَالتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 إلا موحى ربك ولذلك فلقهم وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين.